Mijn vriendin, waarom zijn jullie zo vriendelijk geweest? En wat zijn صرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقن ولو شئنا لأتينا كل نفس هدأها ولكن حق القول مني لا أمل أن Verschillende dingen in het leven van het land. En ik denk dat het heel belangrijk is waarvan hij niet gelooft in die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 وَالطَّمَعَ وَمِمَّا رَزَقُنَّهُمْ يُفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرُوَةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ